مِن قَبْلِهِ دَلَّ النَّاسَ وَأَنزَلَ الْكُتُبَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن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 كَدَأْبِ آالِفِ رعونَ والَّذينَ بِ قَبللِهِم كَذَّبُ بآياتنا فَأَقَذَوم اللههُ بِذُنوا بهِهِم واللهُ شَذيدُ الععقاب قُلمِ الذيذينَ كَفَوسَة لَونَ وَتُحشَرونَ إى جَهَنَّمَ وَبِكْسَل الْمِه. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبَئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ الله. والله بَصيرٌ بالِالععماد الذيين يقولُونَ رَبنَ إ ن آممَ قَْبِر لناَا ذُنُوبَناَا وَطنَاعَذَرًا النَّار الصابِرينَ والصادقين وَلُقانتين وَدْمُ في ذين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 بِ صِرين أَلَم تَوَائِلَ الذينَ أوتُ نَصبًا مِنْ الكتاب يدعَونَ إى كِتاب الل يُدعَونَ إ كتاب الل مِ يَحكُمَ بَنَهُم ثمَُّ ييتَوَّ فرَريقُم مِنهُم وَهُ مُرضون.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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء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 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِ كُ تُم تُحِبّونَ اللهَّه فَتَّبِعون يحببِكُم اللَّهُ وَيَفِ لَْ ذُنوبَكُم واللَّهُ غَفُورُ رَحيم قُلْ الأأَطي اللهَّه وَرسُون فَإِن تَوَّو فَإِ اللهَّه لا يحِبُّ الكَافِرين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 فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي ثَمَّ يَدْعُوهَا وَإِّي سََّتهَا نَريَمَ وَإِنّ أُعيضُهَا بِكَ وَذُِّيتَها مِنَ الشَّيْطَانِ الرجِيم فَتَقَبَّّ لَهَا رَبُّهَا بِقَبُودٍ حَسَنِ وَأَ بَتَ نَبَةً حَسَنَا وَأَ بَتَ نَبًَ حَسَنَ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 قال رب هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 قال رب جعل لي آية قُلْ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وَُوبِرِئُأَكمَهَا والْأَبََص وَأُح المَوْتَ بإِزنِ الله وَأونَ بِأُكُم بِماَا تَأبُلونَ وَماَا تَدَّخِرونَ فيِي بُيوتِكُمْ إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لكُم إنِ كُنتُم مُؤمنِنين وَمُصَدِّق لِماَا بَ يَدّ بِنَ التورات وَِأُوحَِّ لَكُمْ بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَْكُم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 إذ قالَالَ الله يَعسَ إي متَوَفكَ وَوراقعكَ إلََّ وَمطَهِرك وَمطَاهِركَ منِن الذيينَ كَفَوا وَجعلِلُ الذيينَ التَّبَعُكَ فَوْوق الذيينَ كَفرَوا إ يَوْمِ القامَ ثمُ إلَه مَجعُكُمْ فَأَحْكمُ بَيْنَكُم في مَا قُنتُ فيِيه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 ذَلِكَ كَانَتْ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَقُولَنَّ لِأُلُوهٍ فَمَنَحَكَ فِيهِ مِن بعدما جاءك مِن العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساؤنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم وَآ فُسَنَا وَآفُسَكُ ثمَُّ نَبَتَهِ الْ الفَنَجَ عَعَْنَقَ اللهَّه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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 لا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وَالد الط إِفَتُم مِن أَهْلِكِتابابِ لَ يُضِلّونَكمُم وَماَا يضِلّونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَماَا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 لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدًى لِّمَنْ يُنِيبُ أَوْ يُتَاهَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء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 وَمِنْ هلٍ كِتابَابِمَن إِ تَأْمَنهُ بِطقَرِي وَأَددي إلَْكَ وَمنِنهُم وَمِنُْمَّن إِ تَأمَنّهُ بدينِنَار ال لا يُؤّه إلَْكَ إِلَّا ماَا دُمْ تَ عَلَْهِ قَائِمك ذَلِكَ بأََّهُمْ قالَاوا لَْ صَلَْنَا فِيأُِّينَ سَبيل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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يذكيهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم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 فَمَن تَوَلَّى بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يرجعون.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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذابا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثوراة قل فأتوا بالثوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمَن فكَرَ عَى اللهَّ كَذِبَ مِن بعدِْ ذَلِكَ فَأنائِكَهُم الظَّالِمُون قُلْ صَذَ قَد اللهَّ فَتَّبِهُ مِلَّة إِذ رهِي مَ حَنِي فَ وَمن مِنَ المُشِْكين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 من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يَا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فالنف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد جاءهم البينات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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَن لَّنْ نَّصْرُونْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ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 إن الذين كفروا لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة في الدنيا كمثل ريح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 إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَإِذْ غَذَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْق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 التَّقُ الله لا علكمُم تَشكرون إ تَّقولُ للمُؤمنينَ أَلَك فيِيك أيّ مِدكُ رَبّكُم بثَلَافَةِ آلَك مِ من المَلائكَة م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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَنفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَتِنْكَ الأّامُ داَول وَابنَ الناسَّاسِ وَلَعلملَمَ اللهَّ الذيَّينَ آمَنُوا وَيَتَّكِذَ مِنْكُم شُهَدَ وَلهَّهُ لا يُحِبُّ الظالِمين وَلومَحِصَ الله نَّذِينَ آمنُ وَيَمحَقَ كَافِرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وان قد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه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 وَمَي يَن قَِبَ عَ عَطِبَْهِ فَلَ يَضُل وَلهَّه شَيْئى وَسَجزِ الل الشَّكرِرين وَمَا كانَانَ لَِفْسٍ أَن تَموتَ إِلَّ بِإِذنِ الل كِتابََم مُجلَ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 فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وَمَا وَعنُوا لِمَا أَصابَم فِي سَبين لللهِ وَمَا ضَعوفُ وَمَسْتَكوا وَلهَّهُ يحبُّ الصَّابِرين وَمَا كَ قَوْلَم إِللاا أَنْ قَوا رَبَّنَهُ فِرل نَذُنُ بَنَا وَإِصرَافَنَا فِي أَمرنَا وَتَبّد أَنْ قُد وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَوْ قَدْ أَصَابَكَ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تُحِسُّونَهُ بِإِذْنِهِ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 وَلهَّهُ ذُ فَضل على المُؤمننين إِ التُصعيدونَ وَل تَلغونَ على أَحَدٍ الرَّسول يَدَعواوكُمْ ف أُخْرىكُم فَأَسَابًاكُمْ غَمًا بِغَّكَيلَ تَحْزَنوا بِكَلَ تَحْزَنوا على مَا فَكَكُمْ وَلا مَا أَْصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يُوَشِّقَ قَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 فلَكُ تَفًَّا غَليضَ الْ القَلْبِلَ فأََبضُ مِنْ حَوْلِك فَعْقُ عَنْهُم وَاسْتَع فيِ اللَم وَشَوُِم فيِي الأممر فَإذاَا عَزَم تَفَتَ وَك عَلَ الله إِ الله يحبُ المتَوكنِين إِن يَ صُقُم اللهَّهُم فَلا غالِبَ لَكُمْ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 لَ قَدمَن اللهَّهُ عَلَى الْمؤمِنينَ إذذثَ فِيهِمْ رَسُلَم مِن أَنفُسم يَثْنُوا عَلَيْم آياتاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيزَكِيهِم وَيُعَّمُهُم الكِتابَ وَحِكمَةَ وَإِن كانَوا مِنْ قَبللُ لَ فيِي ظَلَالِم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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا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 فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 لَ يَضُرّ اللهَّه شَيْأَو وَلَهُم عَذاَابُ أَلِيم وَلَا يَحسَب الذيذينَ كَفَروا أنَّ مَانُم للَم خَير لِأَن قُسِهِمْ إَِّ مَ نُم للَم ونذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَن نُّؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُّسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فمَن قَتلَتُ مُهُم إِ كُتُم صادتين فَإِن كَذَّبُكَ فَقَدَ قُذِّ بَ رصُلُ مِنْ قَبللكَ جَاءُوا بِبَناسِ والالزُبُون وَْكِتابابِمُنير كلُلُ نَفْسٍ ذَ إِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ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 فإِذْ أَخَذَن الظَّهُ مِ سَقًا الذي نَأوطُ الْكِتابابَلَةُ بَيين النَّهُ لَِّاسِ وَلَا تَكتُمُونَهُ فَنَبَذُ فَنَبَذُهُ وَرَ أَظُهُورِهِمْ وَشْتَرَووا بِهِ تَمَنًا قَضِيلَ فَبِسَّمَا يَشْتَمون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 وَمَا لِظَّونمينَ مِن أَو صَض رَبنَ إِ نَ سمِعنَّ مَُاديَي يُونَادِي للِإمَانِ أَ مِنُوا رَبنَ ام فآمنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بَعضكُم مِن بَعض فََّذينَهَا جَرُوا وَأخْرِجُ مِنْ دَارِهِم وَأُذُ فيِي سَبِي وَقاتَلُوا وَقُتِنوا وَقاتَنوا وَقُوتِلُوا لَأكَفِّ عَنْهُم سَاتِهِم وَلَأُذخِلًَا النَّم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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ الله